الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان لا تمان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومنسار على سبيله ونهجه والثمد ثمته إلى يوم الدين أما بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان سفة القسامة وكيف يجريها القاضي في نجلس الحكم والقضاء وقد اعتمى الفقهاء رحمهم الله ببيان هذه الجملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع القسامة أو بيّن القسامة على صفة مخصوصة فلا جد من وقوعها على هذه الصفة فقال رحمه الله يبدأ ويبدأ بأينان الرجال هذه المسألة الأصل فيها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما دعى ثويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن السهل أن اليهود قتلوا عبد الرحمن بن السهل عبد الله بن السهل قال صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا على رجل منهم وتستحقون دم صاحبكم وفي النفذ الآخر يحلفون يحلف خ... خمسين يمينا على رجل منهم فيرفع إليكم برمته فهذا يدل على أنه توجه أيمان القسامة إلى المدعين اولا قبل أن توجه إلى المدعى عليه فلو ادعى شخص على شخص أنه قتل أو ادعى الجماعة على جماعة أنها قتلك فالعصل أن نبدأ بالمدعين وهذا هو مذهب الجمهور رحمهم الله وظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوي هذا القول وقال بعض العلماء رحمهم الله أنه يبدأ بأيمان المدعى عليه. واحتجوا برواية الصحيح وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عبد الرحمن وحويسة ومحيسة أي الأنصار الذين ادعوا الدم سألهم عن البيناة أن اليهود قتلوا يعني عن الشاهدين فقالوا لا بينات عندنا فقال عليه الصلاة السلام فتبرئكم يهود فقالوا لا نقبل بأيمان قوم ضالين فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأيمان مدعى عليهم قبل إيمان المدعين وحديثنا الذي في الصحيح أوضح وأتم وشد بيانا وحديثهم في نوع إجمال ولا يمكنع أن يحمل على أصل القضية لأن الحادثة لما وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقعت على صورتين ينبغي لطالب العلم أن يلن بها بهما حتى يستطيع أن يجمع بين الأحاديث الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الأولى هي الأصل والصورة الثانية هي المستفى التي شرعت بها القسامة فأما صورة الأصل فهي أصل الحكومة والقضاء أن كل من ادعى على شخص أنه قتل نطالبه بالبينا إما إقرار القاتل او شهود عدود يثبتون الجريمة على الصفة المعتبرة في في الشهود فهذا الأصل نطالب المدعي بالبينة فجاء حديثهم الذي ذكروه على صورة الأصل وحديثنا على الصورة الخارجة عن الأصل وهي ايمام القسامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل الأنصار عن البينه وقالوا لا بينه عندهم وجه اليمين الى اليهود اننا نقول انها يمين الدعوه وهي ان البين عن المدعي واليمين عن الا من انكر وحينئذ تكون يمينا غير يمين القسم ومن هنا نقول ان هذه داريه النظر الاصل ثم جاء حديثنا بالتفصيل للصورة المستثناه وهي صوره القسم فوجه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام ايمان القسامة اولا للمدعين وهذا الحديث واضح الدلالة قال له عليه الصلاة والسلام تحلفون خمسين يمينا على رجل منهم فتفتحقون دم صاحبكم قالوا يا رسول الله كيف نحرك ولن نرى ولن نشهد فقال فتبرئكم يهود فجعل ايمان المدعى, علي المدعى عليه بعد أيمان المدعي وهذا جار النجر الأصل هذا الوجه الأول الذي نرجح بحديثنا على حديثنا الوجه الثاني أن حديثنا يقوى بالأصول الشرعية فإن الأصول الشرعية تقتضي أن المدعي هو الذي يبدأ أولا قبل المدعى عليه بالنسبة للحجب فلما نوجه أيمان القسامة على المدعى عليه فكيف نوجه أهل المدعي بعد ذاك ومن هنا الأصل يقتضي رجحان رواية المذهب الذي اختاره المصنف رحمه الله لأنه جار على الشمن والقاعدة أنه لو جاءت روايتان إحداهما موافقة للأصول معتمدة ومعتبدة فإنها مقدمة على غيرها مما خالف وإلا قد يكون الذي خالف ناقل عن الأصل فيقدم وقد ذكرنا أنت لذلك في صور من الخلاف الذي وقع بين العلماء رحمه الله في هذه الجملة دليل على أننا نبدأ بالمدعي سنقول له احبث خمسين يمينا هذه الخمسين الأيناء خمسين يمينا تقسم على الورفة ما على العصبة فدوج وإما على أقرباء النية الذين يريثونه المقتون الذين يريثونه وتقسم على قدر حصصهم في المراث فلو كان المقتون له ابن وبنت فالذكر مثل حظ المنزين فالابن له ثلثة المال والبنت لها الثلث فتقسم العمان بين الابن والبنت ولو توفي عن ثلاث أربعة أبناء او خمسة أبناء تقسم العيوان على الخمسة الأبناء لأن حضورهم متساوية فتقسم على حسب الرؤوس ان حصل كسر في الخمسين لا تنقسم على الأربعين إلا بكسر على أربع إلا بكسر فحينئذ يجبر الكسر ويتمن فلو كانوا أربعة فقلنا يحرف كل واحد منهم ثلاثة عشر يمينا لأن الجبر الكسر من عشر ومسر نجبره ويحلف كل واحد منهم ثلاثة عشر يمين القاضي أن يحلفوا هذه الأيمان ويشرط في هذه الأيمان أن تكون في مجلس القضاء والحكم لأن الحجج المغتبر مكانها مجلس القضاء والإقرار معتد به في مجلس القضاء فإذا إقرار الحكم فإذا ألفوا هذه العمالة شرفاً يكون في مجلس القضاء وأن تكون عيماناً شرعية بالله عز وجل أو ضخيفة من شفاته والذي عليه الأمل عند أئمة العلم رحمه الله ان القاضي يدأ قبل أن يحلف هؤلاء أيمانهم بتخويشهم بالله سبحانه وتعالى وتحذيرهم من غضبه وصفقه جل وعلا لأن اليمين توجب غضب الله للعبد إن كانت يمينا فاجرة فما ذلك إذا كانت أكثر من يمين ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقع فيه التنبي وأخيه خصومة قال عليه الصلاة والسلام ألك بينه قال ليس عند يا رسول الله بينه قال ليس لك إلا يمينه قال يا رسول الله الرجل خاجر ويحلف ولا يبالي فقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع بها حقا لإن مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وهذا يمين واحده وأعظم أيمان, أيمان القضاء التي تكون في نجس الحكم أيمان القضاء وهي اليمين الغموش التي تغنص صاحبها النار والعياذ الله من بالله عز وجل ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى أن يصدقوا وأن لا يكذبوا ولهم كما ذكرنا أن يبنوا على غالب ضمنهم قال رحم الله ويبدأ بأيمان الرجال أي من المدعين عليهم يبدأ بأيمان الرجال قبل النساء لأنهم الأصل نعم ويبدأوا بأيمان الرجال الغارة في الجن فيحلفون خمسين يمينا فيحلفون خمسين يمينا تقسم هذه الأيمان على قضح صف من الميراث وإن كانوا عصبة كانت منقصنة على عدد الرؤوس ويختارون ويشترق أن يستثن هؤلاء الأيمان فلو أنهم كلهم ثلثوا إلا واحدا فإنه لا تثبت لا تجب القصام الحكم بالدم يعني لا يقتل حتى يحذف الجميع فلو حلفوا الأيمان إلا يميناً واحداً لن يقبل منهم إلا أن تكون تامةً تامنة وهذا هو الأصل ولا يشترق الولاء المتتابع بين اليمين والأخرى فلو حلف بعض الأيمان في نجس ثم أتنها في نجس آخر حلف خمسة أيمان وكانت عليه عشرة أيمان ثم تردد ثم حلف بعدها الخمسة او تلف الخمس رجاءه حضر فقضى حادثه ان رجاء الحلف الخمس هذا لا يؤثر ما دام المتاله الخمسه اللي اشربت الايمان المطلوبه كاملة في مجلس القضاء والحكم نعم نظر الورطه في الايمان المدعى عليهم يحلفون على القاطع ويقولون والله إن فلانا أو إن هذا قد قتل فلان ابن فلان ويكون في مجلس الشكم إذا كان القاتل في مجلس الشكم وإذا لم يكن في مجلس الشكم يذكرونه دفنه على وجه لا يشترك معه غيره كما ذكر العلماء يرفعون نسبه فيذكرون اسم أبيه وجده ومن يتميز بها عن غيره أنه قتل فلان قتلا بعمد أو قتل خطأ أو قتل شبه عم يصفون القتل وهذا حتى تكون اليمين معتبرا ضيل رحم الله أنه يبدأ بإيمانهم ثم إذا نكل هؤلاء قالوا ما نحلف أو نكل بعضهم قال بعضهم نحلف وقال بعضهم لا نحلف فالنقول عن إمام القسامة وقع بين يدي المبي صلى الله عليه وسلم وأقره وهذا يدل على مشروعية وأن من حق الإنسان أن يتورع عن القسامة وقد وقع علي أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار الأمة رضي الله عنهم وما أرضاه مجنعين فقالوا يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى لكن في حوادث من الحوادث الأخرى يأتي الشخص ستفق به ثقة كاملة او مثلا يقع القتل على وجه تطمئن انت لا صدق المخدر ولا تعرف فيه كذب فتطمئن الى قولي ويسبق ان هذا الرجل توعد المقتول او دون دون المقتول عداوة او بينه بين المقتول ثار فانت مطمئن لهذه الانية وان لم ترى ولم تشهد لكنك تحلف على غالب الظن ومن رحمة الله عز وجل وكثيره العباد أنه أجاز الحلف على غلبة الظلم ففي هذه الحالة لك أن تنكلت تنعم اليمين تورعا وقد امتنى عن اليمين تورعا خيار الأمة كما ذكرنا عن الصحابة بل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه باع عبدا فظهر في عيد فقال الباع به عيد وقال المشتري به عيد واشتكاه إلى إثمان رضي الله عنه فقال ما أنتم فيها أيضا فقال لو تحلف اليمين قال لا أحلف اليمين ولكن يأخذ ماله ويعطيه العدل فتورع رضي الله عنه عن حلف اليمين وما كان في ذلك منقص له رضي الله عنه وشاء الله أن يبيع العدل بأضعاف قيمته ذا جماله لأنه ما عامل أحد ربه إلا غلم في دينه ودنياه وآخره فهو عن هذه اليمين وهو ما يقولون هو إن الإنسان يؤثر ما عند الله سبحانه وتعالى لكن إذا تدين للإنسان أن هناك حقا وأن هناك دما وأن هناك قاتل قاتلا ظالما وأراد أن يشهد يمين ويحذب بالله على هذه اليمين شهادة حق فانه لا ملامة عليه ولا غضابة فقالوا يا رسول الله كذا نحذف ولم نشهد ولم نرى وفي هذا الدليل على أن الحلف ينبغي أن يكون على علف الأصل فتستغير فائدة وهي أن هناك أصل وهناك مستثنى من الأصل فالأصل في حلف اليمين أن يكون على علم وبينا والدليل على ذلك أن الله تعالى قال وما شهدنا إلا بما علمنا فجعل الشاهد لا يكون شاهدا بالحق إلا إذا كان بشيء يعلمه قال وما شهدنا إلا بما علمنا واليمين شهادة إذا جاءك المنافقون فقالوا نشهد إنك أنا رسول الله فقالوا نشهد أن بالله إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا المراد لي من تسمية الأجنان شهادة تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فهذا كلهم تسمية اليمين شهادة فدل على أن اليمين لا تكون إلا عن علم ومعرفة وبناء على ذلك الأصل أنه يحرث على شيء يعلمه فإذا كان قد غلد على ظنه لا حد لا لم يرى ولم يسمع ولم يشاهد ولكن غلد على ظنه بأن جاءه مثلا عشر نسوة عشرين امرأة شاهدوا القتل وجاءوا يشهدون النساء ما تقول في القتل وبين الرجل وبين الرجل تارا أو بينهم عدارة أو سبق وعن تواعد كما ذكرنا في النوت فاطمئنك هسه لهذا أن يشهد به فحلف يمينه فإنه في حكم ما ذكرناه لأن الشهادة واليمين على غالب الظن معذور فيها صاحبها لا. أو كانوا نساء فإنك لا فإن لك للورثة فإن لك للورثة أن نكون هنا يشهد كما ذكرنا كلهم أو بعضهم هذه الصورة أن يكون أن من الورثة جميعا كلهم يقولون ما نحلف مثل ما قال الأنصار أن يكون النكون من بعض الورثة لا من كل الورثة شواء كانوا أكثر أو الأقل فقال بعضهم نحلف وقال بعضهم لا نحلف وهنا من نبدأ على مسألة مهمة وهو أنه إذا امتنع البعض عن الحليف لا يكره على الحليف كما يقع بين القرابة يعذبون عليهم ويقولون لهم أنتم بيئتم دماء قريبنا أنتم ليس لقريبنا عندكم حق وليس له قدر كما يقع بنا وهذا لا يتوش إن الصحابة رضا الله عنه لم يلوم بعضهم بعضا وتورعوا بل إنه إذا تورع أحد منه هذا الوراء هذا من يسل لكم كل أن ينكل جميع أو ينكل بعضهم أو ينكل الحالث في بعض الأيمان وهذه الصورة الثالثة أن يكون من الجميع أن يكون المكون من البعض سواء كان أكثر أو أقل أو مساوين أن يكون المكون ممن حلف فيحلف في بعض الأيمان ويمتلع من بعض الأيمان سواء حلف جميعا أكثر ما عليه ونكل عن الأقل أو العكس أو يستوي الأمران بأن تكون عليه يمينان فحلف واحدة ونكل عن الثانية فالحكم في جميعها بأن واحد أن المكونين من البعض كالنكول من الكل وأن نقول بعض الورثة كنكول جميع الورثة وأن نقول الحالة أن بعض الأيمان كنكوله عن جميع الأيمان ما نقول تقفط الدولة أو قفط الحكم أو يفكم ببعض ويفركبعض أبداً يبقى الحكم أن يحجز الجميع أو يفكم بأن نكول إذا وقع من بعضهم دون البعض أو كانوا نشاء إذا كان الذين يحيفون رجالاً ونساء فلا اشتاهم ويقولون بالاندراج ويكون نساء مع الرجال لكأن يتمحدوا إناثاً فهذا مذهب الجمهور عدم قبول شهادة النساء منفردات على الدم وهذا له أصل لأن الله عز وجل لم يقبل شهادة النساء في غير الأموان وهذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى فالمرأة يعتريها من الضعف والتشرع ما لا يكون في الرجل وأمور البناء الحيطة ولذلك لا يقتل في شهادة القتل امرأة لأن لا تثبت بشهادة او أربع نسوة لا بد أن تكون شهادة القتل والجنة ويأتينا هذا إن شاء الله تعالى في باب القضاء ونبين الأدلة ونبين وجه الحكمة في ذلك وهذه الحكمة من الله سبحانه وتعالى ولا يفرد على الشريعة في هذا فالله عز وجل إذا حكم لا يلعقب شكمه وهو سبحانه وتعالى أعلم وأشكر فالمرأة فيها هذا الشكم أنها في الدماء لا تستطيع وأنت ترى بأم عينك أنه لن وقع أمامها منظر من المناظر المؤلمة صبلا عن القتل التي لا تأتي نصر القتل سرعان ما تغيب وجهها أو تضع يدها على عينيها لا تستطيع أن تستمر في مشاهدة والرؤية وقد تستأجل من الخوف من غعب الحوادث فتهل في الأشخاص وتخطئ في تصور الحوادث وتسلسلها بل إنك لو سألتها أن تصد شيئا رأت فإنك لن تستطيع أن تنتزعه إلا على أحوال متعددة يغلبها البكاء ويغلبها الضعف فهذا شيء جبرت عليه لا تلام عليه خلقة الله الله يخلق قوية وضعيفة وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى لكن لا ينبغي لأحد يكاد في الحقائق ولا ينبغي لأحد أن نحملها ما لا تتحمل وأن يظن أنه يحسن وقد أساء لأنه لا أحسن من فكر الله سبحانه وتعالى ولا أعلم بخلقه منهم سبحانه بل هو أعلم بكل شيء جل جلاله وتقدسة أسمانه ولا ينبئك منذ الخضير الشاهد أن النساء لا تقبل لأن شهدتهم في الأصل إذا انفردوا لا تقبل لكنهم اعتبدوا بالأصل هنا وإن كان بعض العلماء لم يقبلها مطلقا في الأيمان وهذا له أصل سنذكره إن شاء الله في بار الشهادات في مسألة الاعتبار حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرك فإذا نكل أولياء الدم المصنف قال ويبدأ بأيمان الرجال طيب لو أن هذه الأمين تمت على الوجه المعتبر هل يستحقون قتل الشخص الذي حلفوا عليه قولان للعلماء رحمه الله جمهور العلماء على أنهم لو حلفوا على شخص الأينان على الصفة المعتبر في الشرع أنه يقتص من القاتل الذي حلفوا عليه وهذا المذهب أدل عليه ضليل السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم فهذا نص واضح أنهم يستحقون بالخمسين يمين القصاص والقوات ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون خمسين يمينا في رواية السنة ويدفع على رجل منهم فيدفع إليكم برمته ما قال فتسفحقون البيه ما قال فتأخذون العوض وإنما قد يدفع إليكم برمته والقتل الذي اشتكاه الصحابة قتل عنه لأن عبد الله بن سهر رضي الله عنه وجد يتشحط في دمه لأنه كان معه شويصة وكانوا على مقرب من الليل قبل الليل بقليل فاخترق في حي من أحياء اليهود ذهب عبد الله رضي الله عنه في ناحيه وذهب وليطه ناحيه فرجع الى الناحيه التي كان قد تواعد فيها فوجد عبد الله يستحط في دمه فهذا قتل عمد النبي صلى الله عليه وسلم اثبت للانصار قل فتفتحون به دم صاحبكم فلا مقابل في قوله فستفتحون دم الا قتل عمد فلا تحتاول هذا الحديث او حملوا على انهم يستحقون به الديه وهذا المذهب هو الصحيح الذي بلت عليه السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هناك إشهال عند الذين قالوا يستحقون به الدم هل يحلفون على أكثر من رجل منهم قال يحلفون على رجلين ولا يزيدون على رجل واحد ولا يزيدون كما هو رواية عنه أحمد رحمة الله عليه واشتدوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام تحلفون على رجل تحلفون على رجل على رجل منهم فتفتحقون مدى نصر تحرقون على رجل فيدفع إليكم درمتين فعدر بالواحد ولم يعدر بالأسف ومنهم ما قال إنه لا يستحق أكثر من واحد لأنه لا تقتل جماعة بالواحد وقد تقدمتنا على هذا المسألة ويدينا أن دليل الكتاب والسنة قد دل على أن الجماعة تقتل بالواحد والذين يقولون بقتل جماعة بالواحد ينعون أكثر من واحد في القسامة يقولون لأن القسامة خرجت عن الأصل فتقير بالوارد وفي الحقيقة أن, إن القتل يصح للإثنين كما يصح للواحد وجاءت السنة إعمالا للأصل في الحادثة أنه يكون القتل من واحد إذا قال تحرفون على جماعة منهم تحرفون على عدلة لا أوهم خلاف المراد ولا ظن ظهر من الأكس أن القسامة لا تكون إلا على جماعة وهذا ما يسميه علماء الأصول التنبيه بالأدنى على الأعلى إذا كان يقتل الواحد فدم الواحد فدم الجماعة وقضينا هذا في نسألة قتل الجماعة بالواحد وعلى هذا إذا حلفوا الأيمان تامة تاملة على الصفة الشرعية يفتحقون قتل أكثر من واحد لا. حلف المدعى عليه خمسين يميلا وبرئ فإذا لم يحلف أنكل المدعون او امتنعوا امتنع بعضهم حلف المدعى عليه تطالب الجماعة الذي الدعي عليهم أن يحلفوا خمسين يمينا او يحلف الشخص الذي الدعي عليه خمسين يمينا وبرئ فإذا امتنع منها قال بعض العلماء يحدث حتى يحلفها وهذا في أصل سيأتينا إن شاء الله في باب القضاء أنه إذا توجه في دليل على أحد وامتنع من الحالف هل يجبر أن يحرث وهل يحرث حتى يكون منه الحلف لأن القضية لا تجان وعلقة يبقى سلم بيّن أن اليمين على المدعي ان البين على المدعي واليمين على من أنسر قال صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي وغيره البيّنة على المدعي واليمين على من أنسر وفي الصحيح لو يُعطى الناس بدعواهم لدعاء ناسم دماء أقوام وأنوالهم ولكن اليمين على من أنكر وقال صلى الله عليه وسلم في حديث كنبي ليس لك إلا يمينه هذا يدل على أن المدعى عليه يحلف اليمين والمدعي يطالب بالدينة طيب إذا ادعى شخص على شخص وقلنا من المدعي أثبت قال نحن بي دينة قلنا للمدعى عليه احلف أنك بريء فقال لا أحلف فهذه المسألة لجي القضاء بالنكون فهل ترى في بعض الصور ترد الدعوة وإستمدين إن شاء الله في بعض القضاء محلا بعض القضاء تسكن هنا في مثلة القسامة وبعض العلماء يرى أنه يحدث حتى يحلف الأيمان وقال رحمه الله نعم حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ يعني برئ من الدعوة يطلق صراحه ما لم يثبت في البينة أنه قتل لو قامت البينة بعد أن حلف الخمسين منه والعياذ بالله على أنه قاتل فإنه يقتل يعني البراءة هنا فقط في مسألة القسانة هذه قضية مستقلة برئ هذه الدعوة لكن لو أقيمت عليه دعوة ثانية ووجد أولياء مقتول دليلا من شهود عدود وكان الشهود غائبين سبن حضر وقالوا رأيناه يقتل فلانا وشهدوا فان شهدوا فان أيمانه ايمانهم الذي حلقا ايمان فاجره في حكم القضاء ولقد يكون صادقا بينهم ان الله قد يكون صادقا وقد يكون شهود مخنين فلان حكم الظاهر فتسقط هذه الايمان ولا يعتد بها هنا المراد من الدعوه التي يدعو الدم في ايمان القسام نعم لو حلق المدعي ال50 يمني قال المدعى علينا نريد أن نحر بخمسين حتى تفقط الدعوة نقول هذه البراءة لا تكون إلا إذا نكل أولياء الدم يعني ما يحلفون إلا إذا نكل أولياء الدم أما إذا حلف أولياء الدم فإنه يسحق القتل إذا كان قتل العلم إيجينا إيجينا إيجينا إيجينا قتل العلم يسحق القتل وإذا كان قتل خطأ فلا إشتام أحمد الله لكم فضيلة الشيء وبارك فيكم ونفعة علمكم الجميع فقالت الشوفة للسائل إذا كان من ضيل ورثة الدني أصرار فن الحكم أسافق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله والصحبه وعلى أما بعد فهذه المثلة فيها خلاف بين العلم رحمه الله المثلة انتظار الصدي حتى يبلغ ويطالب بالنسبة وهذا اختاره جمع من الظلماء رحمه الله وهو الأشفة بالأصول أنه إذا كان هناك قاصر ينتظر ولكن إذا كان هناك من به عذر غير مثل الصدى يمنأ ولكن يصعب انتظاره كالجنون فإنه لا ينتظر كن وجوده وعدمه على حد سواء وانتقل إلى غيره فلا يحف إلا من كانت به أهليه والله تعالى أعلم أسابق الله الشيخ لو حلف المدعون يمين الكاذبة على المدع عليه ولم يعلم ذلك إلا بعد إلصاب الجكم فليبتلين جميعا أجابكم الله هذه مسألة اولا كيف يعلم أنهم كاذبون يعني لابد أن يقروا ويقولوا أنهم كاذبون في الإيمان وأنهم تأمدوا قتله كما سيأكين إن شاء الله في ذر شهادة الزروح أن من على إنسان أنه قتل أو شهود شهدوا على أن شخصا قتل ثم جاءوا وقالوا تعمدنا قتله فإنهم قتله وسبقت الإشارة في مثلة القتل بالسبب القتل بالسببية وقلنا منها شهادة الزور أن يشهد شهود الزور أن فنان قتل فنان وكانوا قاسدين لقتله لكن لا قالوا أخطأنا هذا قتل خطأ قالوا أخطأنا كنا نظنه أنه فلان ولكن بعد فمتبيننا وجدنا الشخص الذي هو بالشعر القاتل هذا شيء آخر هذا خطأ وطبعا هل تقبل شهادتهم الثانية لأن ثبوت خطأهم في الشهادة الأولى يوجب الضعف في الضب عندهم نصد صحة الشهادة الضب سيأتي إن شاء الله لفنان هذه لكن إذا قال الشهود او قال أرحاب الأيمان هذه إنهم يعلمون أن فلان لم يقتل يعني يعلمون أكيدا وهذا لا يتأثى إلا أن يعلمون من هو القاتل حقيقته إذا كانوا من هو القاتل حقيقة وعدنوا إلى شخص آخر وحلفوا العياذ بالله الأيمان الفاجرة كانوا يقال من حلف اليمين الفاجرة في أي نجس من قضاء لا يمر عليه الحول وهو بصير هذه من الثمن المجربة حتى في أيمان القسامة هذه وقعت لعبد المطلب وجاء ولي يقين وانتنع فدفع المال هذا على ثمن الجاهلية حلف التفعى الأرض عن الأيمان فمضت السنة فلم تبقى فيه العين تطرف كلهم ماتوا وهذه من العجائب ما يقع ولذلك تجد يعني كبار السن وأهل العقل تجده يدفع ماله كله ولا يحلف يمين في المجلس القضاء الأيمان أمرها عظيم يعني الحلف اليمين في مجلس القضاء أمره عظيم لا يحول الحول على صحبه بخير وهذا مما يعلم بالثنن يعني لله ثنن تعرض ما يشترك في الدليل إذا ثبت التجربة وعادة الله عز وجل وسنة التي لا تتخلف لأنه عندها أصل عام أن الله منتقل وينتقل من كل ظالم ومن أظلم الظلم سفك الدماء البريئة وأكل الأموال المحرمة واتخاذ القضاء وسيلة للوصول إلى هذه الأغراض الله ولو كان سفك الدم مباشرة أهلا من أن يأتي ويكذب على القاضي ولذلك قالوا من كذب على القاضي بشهادة زور فقتل بها أعظم مما لو قتل مباشرة لأنه لو قتل مباشرة فهو قاتل لكنه أن يستخدم القضاء وسيل للوصول إلى غرضه والعياب بالله من استضاحة جناع المسلمين المحرم وأموالهم وأعراضهم فحينئذ يكون قد جنى على جنايتها الأصبية بالذب والإثل ثم جنى على القضاء وذلك بفعله استغله لكي يبطل الحق ويحق الباطل نساء الله السلام على كل حال إذا كانوا يعلمون من هو القاتل يقع هذا بصورة الصورة الأولى أن يعلموا من هو القاتل حقيقة فيعدلون إلى غيره الصورة الثانية أن يعلموا أن فلانا لم يكن موجودا أثناء القتل على وجههم يتحققون من أنه لم يقتل الثالثة أن يكون بينهم بين هذا الشخص الذي حلفوا عليه عداوة وأرادوا أن يقتلوه إشاءا لغليلهم لا إحقاقا لحق ولا وصلنا إلى حق هذه كلها من التي تكون فيها الأيمان كاذبة فاجرة من العياذ بالله فإذا قالوا تعمدنا قتله قتلوا به جميعا لو كان مئة شخص ولو كان مليون وقال ذكرنا هذا في قتل الجماعة بالواحد أنه إذا اجتنع جماعة أنا قال عمر رضي الله عنه والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به فتقتل الجماعة بالواحد لأن الله سبحانه وتعالى عصم دماء من المليم ولو فتح الباغ أن الجماعة لا تقصد بالواحد فما على العصابات إلا أن يجتمعوا على قتل الدماء ثم عباء ذلك يسلمون من القصاص وفي ذلك من الشر والبلاء ما لا يخفى والله تعالى أعلم أصابق الله فضيلة الشيخ يقول السائل إن من النعم في علي أن أصحب طلاب العلم وأن يحضر هذه المجالس لا يحتاج كثيرا إلى أن تذكرنا بشيء من الآداب التي ينبغي علينا أن رأيها خاصة في هذه المدارس المباركة أشابكم الله مبارك الله فيك نعمة السؤال والله إلا نعمة عظيمة من الله عز وجل أن يوفق السائل في سؤاله وكم من أسئلة أحيى الله بها موافى القلوب وأنار الله بها البصائر فالموفق في سؤاله عظيم أجره إذا أخلص لربه وأراد الخير للمسلمين وهذا من المصيحة لعامة المسلمين السؤال المخيط ينفع من في الدرس ويسمع وينفع كل من يستمع لهذا الشريط فلا ستعلم المسلم يبحث عن أمور مهمة جدا أي خير وأي بر أعظم من أن يكون الإنسان في طاعة الله عز وجل ومرضات الله سبحانه وتعالى وأي شيء أفضل أن يسأل عنه مثل طاعة الله سبحانه وتعالى والسبيل الأنفذ والمنهج الأقوم في تلوث المرضاة الله سبحانه وتعالى وإن من أعظم ما يسأل عنه نعم الله التي تغدق على العبد صباح مساء وإن الله إذا أراد أن عبد من عباده جعل النعمة بين عينه فعرف حقها وعرف قدرها فاعتقد حضل الله فيها في قلبه ولهج بالثناء على الله بالشكر للسانه واستخدمها في طاعة الله بجوارحه وأركانه فعندها تتم نعمة الله مباركة على ذلك الولي الصالح كم من عبد ترسل عليه النعم والسانة ويتقلب فيها صباح مساء لم يشعر بحقها ولا بقبرها حتى ذنها الله عز وجل بزوال فبكى حين لا ينفع البكاء ونزل حين لا يفعل والله لو تقلب الإنسان في العلم لن في قدمه إلى شعرة رأسه وهو لا يحس بنعمة ربه لم يبارفه في ذلك العلم ولو أوتي اللسان الذي تحار العلماء والحكماء في فصاحته وبلاغته ولم يسكن لربه فلا خير في قوله الشكر الشكر الذي قرن الله به الزيادة ولو أن العبد كان أرفع ما يكون نسبا وأعظم ما يكون طاعة لله عز وجل وأعطي نعمة من نعم الله ولا أشكره لم يتعذن الله له بالنزيد لأن الله يقول لئي شكرتم لأفيدنكم وعلى هذا فحريم بكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ننظر إلى نعم الله عز وجل وأن يعرف حقها وحقوقها وهذا هناك نعنة أعظم نعنة الإيمان والعلم أعظم نعنة نعنة الإيمان والتوشيد ثم بعدها نعنة الإيمان الذي يعبد العبد به ربه نور من الله يرجو رحمة الله وإخشاه الله عز وجل. هذا العلم حقيق بالنسلم أن لا يكتب فيه حرفا ولا يسمعه ولا يقرأه إلا ونعمة الله شاهده بين عيني قد جرت في دمه وعرقه بتمال إخلافه لربه حبيب كل إنسان يريد أن يطلب هذا العلم أن يعرف مقدار نعمة الله عز وجل عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما يقول نبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان الله يحلم نبيه مقدار النعم التي عن عندها عليه فقليكم بكل مسلم أن يذكر بذلك وخاصة طلاب العلم والعلماء الذين هم مرضة الأنبياء جث العلماء على الوقت تجرت مدامعهم وخشعت قلوبهم ولهدت ألسنتهم بالثناء على ربهم أذلة صاغرين بين الله رب العالمين تضاضعا لنعم الله عز وجل عليك يا معشر طلاب العلم إن الساعات واللحظات والمجالس التي تجمعكم في ذكر الله ومرضاك الله نعمة لا يمكن أن تواجيها نعمة على وجه الأرض هل هناك أحد أشرف من عبد يقرأ كتاب الله وثنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيهما من شكم وأحكام قد فرغ لها قلبه وأشغل بها وقته كل ذلك طلب من مرضاك الله سبحانه وهل خلق العبد إلا لهذا؟ الإنسان الموفق طالب العلم الموفق السعيد الذي يخرج من بيته وبمجرد أن يخرج يقول يا رب لك حم أن أخرجني لطلب العلم ولم تخرجني أشرا ولا بطرا ولا غرورا ولا رياءا ولا سمع لم تخرجني إلى حرام ولا إلى فحش وآسام يا رب من أنا حتى تختارني بسي أجلس فأثنع كلامك وكلام نبيك عنه الصلاة والسلام وكلام العلماء تمثال على الإنسان الحكم وكلام الأئمة والعلماء فلحمد الله عز وجل والمشكر كل واحد طالب علم يريد أن يتعبت في مجلس العلم عليه قبل أن يجي في مجلس العلم أن يعرف نعمة الله عز وجل عليه بالعلم. لا يمكن أن يتعبت في مجالس العلماء إلا من عرف أقدار نعمة الله للذن وكم من إنسان رزقه الله عز وجل لهذا الشعور فسعد به شعابة لم يشق بعدها أبدا كمن طلاب علم بينهم كما بين السماء والأرض من الدرجات والحسنات والنثوبات من الله تلى وعلا بسبب هذا الشعور أن الإنسان حينما ينظل إلى نجلس العلم وليس في قلبه إلا الله معظما لنعمة الله لاهجاً لسانه بشكر الله معتقداً في جمانه أن الفضل كل الفضل لله فهو أعظم عند الله أجراً وأعظم عند الله ثواباً وأكثر إخلاصاً وقرباً من يخرج من بلده ساهل عن نفسه غاثلا عن نعمة ربه لا يشعر إلا أنه حامل لكتابه يذهب ثم يرجع ولم يشعر أن الله قد أنعم عليه بنعمه وعندها تكون المصيبة بل المصيبة الأعظم فيما يحس أنه قد بلغ المبلغ فيما يجس في مجلس العلم ويصنع الشكم والأحكام فيحس أنه يحامها قبل أن يفهمه ذلك العالم أو من يستلمون نعم. علينا أن نتذكر أولاً مقتربنا أن الله عز وجل عنينا بالعلم ثانياً كيف يتأدب الإنسان أول شيء تسأل عن أخلاق المسلم مع المسلم هناك أخلاق أدبنا الله عز وجل بها أولها صفاء القلب لا يمكن الإنسان يجلس في مجالة في الألم فيتأدب مع الصغير والكبير إلا إذا صفى قلبه وخلص من الشحناء والبغضاء واحتقار المسلمين أول ما يوصى به الإنسان أن يخرج من بيته وهو يفتك الله في قراره في قلبه لا ينظر للناس إلى ألوانه ولا ينظر إلى الناس إلى إحسابه ولا إلى أمواله ولا ينظر إلى جاه لا ينظر إلا إلى تقوى الله كما جعله وعندها لو يرى الغجل مرقع السيار أخلق الحال يراه كما يرى أعظم الناس وأغناه لأنه بتقوى الله عنده شيء كبير فأول في القلب والقراءة ولذلك لم تجد طالب عن نسيء وطالب عن الأدب إلا وجدت المسيء يحتفر أخاه ولم يبدأ بسلوك المسلم لأخذ المسلم بنقائق قلبه قال صلى الله عليه وسلم نشير العذب والمعنى بحسب الرئي من الشكل أن يحتفر أخاه المسلم أن نستم من قلوبنا هذه الضغائم أن نستم من قلوبنا هذه النعام الرديئة التي نظم بها الناس في دنياهم وأن نحس أننا بطلب العلم وبسلوكنا في سبيل العلم أرفع وأعدس لأن نجعل الدنيا أكبر همنا ونبلغ علمنا وغاية رضتنا ورسولنا ثانيا إذا جاء الإنسان إلى مدس العلم أليها أن يحب فجع إخوانه في اللائزة وزد وأن ينظر إلى أمة استفاها الله واشتباها لكي تحمل دينه وتحمل شرعه إلى, هذه الـ إلى, الـ إلى, الـ إلى الأمة أن ينظر إلى هؤلاء الذين قضوا وقتهم ذكر الله عز وجل ومرضاته وما يدريك فلعل من بينهم أئنا سيهتدى بهم خطئ وما يدريك كم من أناس سيشد الله بهم ثقور الإسلام غدا وما يدريك فكم فيهم من شموث سيضيء الله عز وجل فتضيء أنوارها بإذن الله عز وجل في الغد القريب وما ذلك على الله بها فكم من غلماء وأئنا كانوا في أقدارهم صغاراً وهو الطلاب العلم رفع الله أقدارهم من أخلصوا وغطنوا أنفسهم لتدليغ الرسالة وأدعي الأمانة فإذا شعرت الاستجز بين أناس سيصطفيهم الله عجل وتحسن الظنب الله فإن الله ذو فضل عظيم فتحسن أنك أمام أناس ذهو فضل عليك ولهم حق عليك أن تحبهم أن توقرهم وأن تجلهم أن, أن تنيوا لهم كل خير وأنت أعتقد لهم الفضل من الله عز وجل ثالثا إذا تلست معهم تحرص كل شخص أن تكون خير طالب لأخير خير طالب علم لأخير المنافسة في الخير إذا دخلت المسجد تقول لك أني ساعة حالك يقول يا رب ادعني خير الناشي في هذا المسجد اللهم ادعني خير الناس في هذا المسجد اللهم ادعني أعظم الناس أدرا عندك في دخولي هذا لأن الألام مكان تنافس وتسابق للخير في داخل المسجد تقول يا رب لا تحرمي محروم ولا تدعني شقيا اللهم لا تحرمي خير ما عندك بشري ما عندي فإذا دخلت المسجد وأن تطلع أن الله يدعلك خير قالب علم مع أخي وخير صديق لصديقي وخير أخي لمحبة فإن الله عزيزي لعلم أجرس لهذا تنال الخيرات والمقاط حينما تدخل وعندك الشعور أن اكتشنوا إلى مرات الله عز وجل والطمأ في رحمة الله عز وجل أن يرزقك القول السبيل والأمن الرشيد وأن تكون مع أحبتك وإخوانك أحسن وأجمل وأفضل أن يكون العلم طالب علم مع أخي رابعا أن تعلم أنك مهما جالست ومهما صاحبت فكل من جالسك شاهد لك أو عليك فهميئا ثم هميئا لمن جالس صفة الله عز وجل من خلقه بعد الأنبياء والبناء وهم طلاب العلم فلن يشهد له الا بخير من طلاب العلم من جلس في مجالس العلم السنين المتتابعه ويعلم الله انه ما آلى اخله في الله من طلاب العلم من جلس في مجالس العلم والله يشهد أنه ما أساء إلى مسلم فيها من طلاب العلم من جلس في مجالس العلم السنوات تلك السنوات ثم قام من نجس إلا وقد فاز بعظيم الأجور والشسانات ورفيئة الرسالة اللهم اتعلنا منهم لدمك وترمي ذا أفضل رحميكم يسلم الإنسان بنفسه ثم عليك ذلك أن يوضي النفس بالكلام الطيب والليم من الأمور المهمة جائعا إذا واجهت إخواني خاصة في هذا الزمان المليء بالفتن والمحن لا تواجه الناس وأن تحس أن الناس سارغاً من هموم وغموم وكربات فإذا جاءك أخوك يريد أن يعاملك المعاملة نظرك إليه أنه في كربات وضيقه نعم إنه في غربة ونسى الله عز وجل أن يهين مثل هذه الغربة في زنام غربة عظيم أمره شديد وقعه ولكنه هيم سهل بأمر الله جمع جلال هذا الزنام زنان الغربة يدع لك من أخيك كل إشاءة لما اكتعلم مقدار ما من الهم والغم والضيق فإذا مر لم يسمن عليه تخلص له حذرا إذا رأيته حادث الوجه تقول لعل أخي نزلت به نصيبة اللهم فلس كربه اللهم نفس عنه اللهم يسر له أمره ما تشيء به الظن ثم كذلك النقطة الثادثة الحذر من أن ينشغل طالب العلم وغيره ان نفسه وان يشغل بنفسه الرب لا تشتغل بالناس أن نفسك الباب بمجرد ما يجلس يجلس يفتش في الحال ننظر اليمين وان يسار هو من الامان من خلطه ولو وجدت في سبع ارض نظره اليه هذا الطالب العلم يكتب حتى في الاسئله لا اطلب العلم يصح له لا العلم يكتب بابخ يشتغل بعيوبه ويشتغل بمثالبهم هل كل الله العلم الذين عنامت ملائكة وأنبياء معصومون هم بشر ويخطئون كما يخطئ غيرهم ولا خدمهم بما فيهم لما الخير نحسبهم بما وطنوا بها أنفسهم من طاعة الله ومرقعة الله وبما غالد فيهم من الحرش على الخير هم أسمى وأسمى وأحب إلى قلوبنا من غيرهم والإنسان إنما يرجى بفق الحسنات فإذا لا تلتفت إلى أيضا إخوانك نعم لا يعني هذا أن لو رأينا العيد أن لا ننصح وأن لا نوجه لا إنما المرام شغل الذهن وأعجب يعني أنا ما يمر عليه درس من فضل الله عز وجل وهامد إلا وأقرأ الأسئلة فأتحجب من البعض يقول لي أول مرة أحضر وأرى طلاب العلم يحضر ونفعون ونفعون سنسان الله ما يجريك الله سبحانه وتعالى أكرم كنت يجريك مع الطلاب العلم حتى تبدأ تبحث عن قيوبهم ومثالتهم ما يكون الإسان في هذه السسة أن يبحث عن النقد والجر بعوراتهم مع ثراتهم كلنا عيوب وكلنا خطأ والله عز وجل يقول للصحابة لا ترفع أصلاتكم فوق صوت النبي وهم في نجس العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإنسان مهما كان منه من خطأ فإنه مع الأيام ومع النصيحة ومع التوجيه يطلح وفساده ويقوم ونجاجه ويصدد وينهم الرشد في سبحانه وتعالى الله تعالى هو الذي يكمن نقصى الناقفين وهيجبر كسر المكسورين بالفضل يومنه وارحم الراحمين فهلا كل حال لا يشتغل الإنسان بالناس عن نفسه لمن الاشتغال كذلك بالناس عن نفسه الشرف على مضايقة طالب العلم في مجلس العلم تجد مجلس طالب علم في مجلس يريد أن يسال فيسأل السؤال إذا بطالب الآخر يقول هذا السؤال تسألك هذا سلوب فعل نعم شيء طيب موجه طالب العلم أخا إذا أخطأ بطريقة خفية بين بينه أن إذا كان العالم موجودا فالأصلنا العالم يتولى هذا إلا إذا كان في مدنس العلم العالم مشهور يشتغل طالب العلم نفطه لأخير لكن المراج هنا أن طالب العلم لا يجوز له أن يكون حجرة حفرة دون طلب العلم من إخلامه هناك طلاب علم قافرون مبتدئون يسألون عن أمور واضحة فإياك أن تتهكم بهم يسألون عن أمور مشكلة ولا يحسنون السؤال فلا تجروا على ذيتهم قومهم وسددهم بالتي أحسن أما أن تتهكم بهم وتفخر منهم قال بعض الظلماء في قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر قالوا هو سائل العلم أددنا الله عز وجل أن لا نجعل بينه وبين القلم عوائق أنه يأتي إنسان يتهكم من سؤاله كل من سائل عن شيء يريد وأن يتعلمه من دينه فهو على خير ودغض ودن عن يرضو مرضات الله عز وجل ثم من الآداب لا يضيق المسلم على أخيه مسلم في طلب العلم كذلك من الآداب أن يحرص كل الشرف طبعا هما جانبان حتى تكون الصورة راضحة ولسنا في كل سؤال نستوعد الإجابة عليه هذا ليس منهم من غالبا لأن لو جئنا نتكلم عن آداب نجلس العلم شيء ما يحفظه لكن من هذه أركز على جوانب قد تكون أصول لغيرها وقد أرجع الكلام عن نجالب أخر في نجالس أخر هذا منهجي في التوجيه من الأمور التي يريد أن ينتجها لكل طالب العلم أن الأمر يقوم على أساسين أحدهما جلب المصلحة والثاني در أن نفسه المصلح المراد جلبها أن تكون خيرا ما يكون عليه طالب علم لأخيه في الحصول على العلم وهذا لا يكون إلا بالإيثار والتغفية منها إذا سألك تجيده قد تشكل عليه مسألة فيقول لك أريد تشرح لهذا الذي شرح الشيخ تعيد لي أريد أن أجلس معك هذه بالمسألة تبدل له وتضحي وتساعد على ذلك كذلك أيضا تتفقد مواقع مواقع النقص النقصية تكملها هذا بشرق أن لا يشغلك كما ذكرنا عن نفسك وأن لا يكون فارث لك في هنتك في طلبك للعلم هذا تحسن مصرحة كذلك تحسن مصرحة جماعية إذا كنت معهم تكون على هيئة لا تشوش على طلاب العلم كان بعض الطلاب العلم يحذر من أن يتميز بعض المشايخ رحمة الله عليهم بعض الطلاب العلم أن تميزوا في شيء لأنهم إذا جلسوا في المجلس العلم انتفت إليهم مع الله فشغلوا طلاب العلم بالنظر إليه بعض المشايخ يعني يدقق إلى هذه الدرجة لا حتى القلم الذي يكتب به إذا كان قلم غريضا أو شكل يمنع يقول لأن هذا يشوش عن أخي من ذلك إذا كان جوان وما بيجار وما يدس يشتغل أثناء الحلقة يجس كل الناس ويشوش على إخوانه المسيح هذا لا يجوز أن يأتي إنسان في مجلس العلم ويفتح جواله ويصدر أصوات المسيح قوي ويزعج إخوانه عن طلب العلم إن الملائكة لتضعوا جنحتها لطلاب العلم وطالب العلم رضا بما نفسها فهؤلاء الصفر الذين تضعنا من الملائكة جنحتها تمهيدا لمعرفة رسالات الرسل وأمانات الأنبياء حتى يفهموها ويعوها وما يدريك في هذه اللحظة التي يرون فيها دوالك أن تكون هناك مسألة يحتاج هذا طالب العلم لكي ينقذ من الظلام في صلاةه أو عبادته أو معاملته فتشغله عنها فيقع في الخطأ طيلة عمره بسبب أنه شغل عن ذنبه ومعرفته وأنت المسؤول أمام الله لا تشويش عليه فعلينا نتقل عز جل فإننا لا ننع من فصل المصالح بالتشويش من ذلك رفع الصوت أن نزعج أثناء طلب العلم التمييد عن طلاب العلم بالمزاحمة والأذية والإضرار هذا كله بعيق عن المصلح لأنه ينع طلاب العلم أن الفهم والوعي ويشغل من أما هو أثناء وأثناء أما درعاً مفاسد درعاً مفاسد أعظم المفاسد ما يكون في العلم نسله وله أنفلة ومنها طرف أثلة التشكيل يأتي الشيخ مثلا لمسألة فتجد ينظر إليها نظرة التقاص في هذه المسألة في رأيه ولا إلى الآن لن يستوعد دليلها ولا يستوعد حجتها فيحكم على الأقوال الألم والعلماء قبل أن يذبط أدلة المسائل ووجوهها وحججها فيحكم عليها صدقا الشيء الذي لا يفهمه ولا يستوعده خطأ والشيء الذي تألفه نفسه وترتاح له صواب فهذا يعيق ويكون سبب مثلا عند هذا الحد حتى يؤذي إحوانه ثم طلاب العلم مئة سنة نجس العلم فلا يقول القائل الكلمة إلا عقب عليه أحاول أن يوهم طالب العلم من وتقديره لشيخه الله الله لا ينبغي للمسلم أن يكون هادما لما بنى الله وبنى رسوله الله سبحانه وتعالى أمره بتوقير اهل العلم ومحبة أهل العلم هذا لا يختص في علماء الأحياء بل علماء حينما تأتي المسألة العلماء قدماء فيكتب أحدهم سؤالا يسعد أن هذا القول مستهجا أو أن هذا القول لا يمكن أن يتقبله بعضهم حتى نجد هذا في أسئلة العلمة يقول مثلا أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الشيء ومن أنت الذي جعل الله فهنا وفجع الأكتاب السنة والذلماء والعلمة لابد أن نهيئ من أنفسنا ما نتقبل به الحق وأن نكود نقود في أساليب أسئلتنا وإفتشتاءاتنا ومعاشرتنا للعلماء ومخاطبتنا له نغرس الشكوك في تقبل الشق والرضا به والأمل به كان الناس إذا تكلم العلماء وأنصتوا وإذا أستوا عملوا أن اليوم فتجدوا لن تجد عالم يتكلم إلا وجدت حوله من الأدعاء ما يحفظ فر ولم تجد فترة من الحق تقام إلا وجدت الموهن فيها والمشكت فيها ولكن الله الموعد غدا بإذن الله بيني ودي الله تشتمع الخصوص وسنشهد بيني يدي الله ويشهد كل إنسان رزقه الله الحق والبصير على كذب الكاذبين والخداع المستهيل والله إن الرجل ليأتي بالمسألة لطالب العلم وهذا كنا نشاهد حتى في العلم تجده يجلس بين أيدي علماء جلائك لما على أيديهم العلم لذا علم الأصول كان قواعد وحجج لكنها لما تقرر هذه القواعد يراد فهم الكتاب والسنة لما يقررها علماء الأصول ضربوا أنخل عقلية لما هي في الأصل لفهم النصوص فتحتاج إلى ضرب عقلية حتى تفهم بها النص فتجد كنا نجد بعض طلاب العلم يقول لي أشواني هذا رأيه وهذا كذا فكبنا منصحين منذكرهم بالله عز وجل فتخرجوا وخرجوا ووجبنا من كان متأذباً كيف حاله ووجبنا من كان ناقداً وشيئاً للأدب كيف كان لآله والله إني لأعرف بعضهم كان بشاله من الذكاء والفهم ولكنه اشتغل فهمه وذكاءه للتشفيق والتوهيم واحتقار العلماء وإن اليوم أكاد أقول سفر اليدين لا دعوة ولا علم وقد نعي بعضهم درجات دكتوراه سفر اليدين وأعرف بعضهم من يقف يسألني عن بعض النساء الهدهية الله لا يدرك حتى جزاء الوفاقة الأمور مبنية على حكم عدل سبحانة لقص الحق والخير الصاصدين ما في أحد يتهكم بأن علم وانتقص العلم يوهن منه هنا درء النفسدة يعني قلب النصر حينما كمل في أداب الكمالات أيضا المفاسد أن لا يكون الإنسان بتصرفاته وأقواله وأسئلة ومعاملته لأهل العلم من الأحياء والأموات مشككا في علمه موهيما فيه نازئا لثقة الناس في علمائها ولذلك تجد وهو كلمة الأخيرة التي نقول تجد أعداء الإسلام اليوم اخرصوا يكونون على توهين الثقة في أهل العلم ومن هنا وجدت أن هناك من الأدعياء في العلم لا يفحى كفر ووجدت من المتحذرقين والمتفجيقين ما لا يفحى وهذا كله لماذا؟ لأن جعل الناس تحقي قطقتها بأهل العلم الذي هم أهل الإن على رسوح وظن أن كل آلم مثل هذا وهذا كله من البلاء الذي ابتلى الله عز وجل ومن الغربة التي هي بالإن وأهله ولكن مع هذا كله نشهد الله عز وجل أننا في نعمة من الله عز وجل لا أعلم قدرها إلا هو سبحانه ونعلم علم اليقين أن الحق ذاق النابقي الملوان وتعاقب الزمان بعز عزيز وذل ذليل وأن الله مكم نوري ولو كره الكافرون ولو كره المرجفون ولو كره المفسدون فنبغي بطالب العلم إلى عاشر طلاب العلم أن لا يكون مفسدًا وأن يكون مفسدًا ومن الإرساد أن يجعل بين طلاب العلم وبين العلماء خاصة المتقدمين والآئمة من الآئمة الثلاث عوائق بل عليها أن يكون نعم طالب علم مع أخيه معين له على محدة العلماء والحفظ على التلقي منهم والثقة فيهم كان الصحابة رضو الله عليهم إذا وقعت بينهم مسائل شهد بعضهم لذعب بعض بالفضل كان الرجل يأتي من التابعين يسأل الرجل من الصحابة فقل له انطلق فاسأل فلان فإنه أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وكان الرجل يأتي ويسع عن الشأن من الشئون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فيقال له انطلق إلى أمهات المؤمنين فكان عمر رضي الله عنه المحبة الملهم الخليفة الراشد ومع هذا يرجع إلى عائشة في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ما يمكن أن يكون العلم إلا بالمحبة والتقدير والإتراف بالجليل وتقدير هذا هؤلاء الذين فهموا ووعوا وحفظوا وحملوا للأمة دينها وشرعها ومن عرف قدر الألماء وأنصف فقد آتاه الله عز وجل خيرا كخيرا لأنه وراء هذا كله السلام من الآثان والعثم من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في عزتي وجلانه أصمنا إياكم بجسمتي يرزقنا إياكم الأخلاق الفاضلة والآداد الكاملة وجمع الخير كله في تقوى الله عز وجل ونشأ الله في عزتي أن يرزقنا إياكم القولة السديدة والعنم للرشيد وأن يرزقنا محاسن الأخلاق والأقوال ويهدينا إليه لا يهدي إليها إلا هو وأن يصرف عنا شرح وصيعها لا يطرف عنا شرطها وفيئها إلا هو والله تعالى أهلا فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم قراءة سورة عند احتضار الميت أكاد قولها بسم الحمد لله والصلاة والسلام على خير حلق الله وعلى آمه وصحبه ومن ولا أما بعد فالحديث في هذا حسن وجاء أنها تسهل خروج روحي ولا بأس بذلك ولا حرج وقد تستحذر غير واحد من الأئمة رحمه الله أنه إذا كان الإنسان مفتدرا أنها تقرأ عنده لثبوث الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قراءتها ذات الدسم هو الذي لا أصل له وهو من البداء المحدثة أهد الله كهالا أعلم أسابقوا يا فضولة الشيخ يقول الشائل في الإجازات تكثر الدروس ويضبط بعض طلاب العلم أنفسهم إلى درجة الارتباط بأربعة أو خمسة دروس كل من واحد وكل درس منها يحتاج إلى جهد كبير حتى يضبطه طالب العلم البعض ينهنك في تميع هذه الدروس أن أمر الذي يثمر طوة الضبط حتى أصبحت كثرة الدروس سبباً في الترف في الطلب فهذا الارتباط طلبة العلم على هذا الوج أفشه وأصوب أن ماذا نجد الجواب في هذه المستدفة المهمة أشبكم الله التركيز في طلب العلم مهما جدا وطالب العلم الذي يحدد العلم الذي يتعلمه ويحجم قدره مع طول الزمان وقوة الضبط لا شك أنه أعظم بركة وخيرة قال عبد الله المشعود رضي الله عنه كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن ونعلمهن ونعلم حلالهن وحرامهم ونعمل بهن فأسين العلم والهمل فكانوا لاشر آيات وهم من أقوى الناس حبغا وأصاهم ذهنا وأعرفهم بمواطن التنزيل وبدلالات النصوص وما ورد الرسول لله صلى الله عليه وسلم المقيم ذلك كانوا لأشر آيات فانضر رحمة الله كثبورك لهم في علمهم كثبورك لهم في ضدهم العلم المركز المؤثر الذي يقرأه طالب العلم ويردده ويحاول أن لا يجعل للسآلة إلى قلبه سبيلا يعني مثلا عندك درس في الأسبوع تقرأ مثلا سطر من الزاد لا يأتي شخص يقول متى ننتهي من هذا الزاد هذا ليس لي ولا لك ولا ننتهي المهمن مبارك الله لنا انظر إلى طالب علم يقرأ الشطر والشطرين فلا يستأ عن قراءتها قبل الدرس المراس والكرار ثم إذا جاء الدرس جاء على أجمل ما يكون عليه طالب العلم جاء وهو يري الله عز وجل أنه أمين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن في مجلس علم قد حضره وضبطه مره يكون أهد بالدرس حينما يركز كتابه بعض من يجب يقول حسين انتهينا في النجس الماضي وهو لا أهد له بالكتاب اللي حينما يفتح مفترض عليه طالب العلم لا ينسب أن يفارقه كتابه فتجده يرانة المرة والمرتين والثلاث والأربع قبل أن يجب النجس ويفحل عن الكلمات والضبطها وهذا فاعل أو مشهول إلى أن يرتب الجبل والعبارات ثم يحاول أن يجد سهنا بسيطا أو سهنا يسهل له نجس العلم وضبط المشاكل التي سقال فيه حتى إذا جلس نجس العلم بهذا القليل وعاه وفهنا ثم رجع إلى بيتي فقرأ وضبط وإذا كان يسمع للشريط المرض والمرتي في السرط يكاد يحفظ معا لو أن كل طانب علم استشعر كما كان بعض مشايخنا يوسينا وهذا من من أعظم نعم مع الجوجل أنه ذاك يوم قال لي شيف من الأزهر أصلى الله أن تغمده برحمة أن يسكنوا بسيح جنات وجميعا لما أن نسلمين وأن نفسهم بل نسلمين جميعا هذا العالم كان من البقيه الباقية نحسب ولا نزكي على الله عز وجل وكن في الثانية من المتوسط وشاء الله أنني جئت وسألته عن مساء وهو لا يدرسنا لأنه كان يدرس الكلية ولما سألته قال لي يا بني أنت فين تدروسه في ذكرت لأنه لا يعرفني هو يعرف الوالد صديق الوالد رحمه الله فقلت له كذا قال لي يا بني سأصيك في هذا العلم تستريد منها ألا تقرأ مسألة في العلم إلا وقد حصلت عندك شعور في نفسك أنك ستسأل عنها يوم من الأيام أي مسألة قلبي حتى ولو لغوية نخوية أي كانت قل يا بني إن الله سيسألك عما تعلمت هذا الذي تعلمته سيسألك عم لك وللناس لك هل أملت لي وللناس هل علمت فهو من المسألة تجلسها تجلس وتسأل عليها إلا وقد ألقيت على كتفك أمانة العالم أعذر إلى الله كل مسألة تقرأها من الزجاب فعلم أن يدخلها من ساعة شيخك شيئك أو أبيك إذا أتمنا الشيخ الكتاب والفقه كاملا فقد أدى ما عليه إذا نفضنا عندهم من علم وحين يوم تقع المسئولية على طلاب العلم المعلي فلو أن كل طالب علم يهيئ من نفسه كل مسألة يسألة من سيسألة العمل كل مسألة يتعلم من سيسألة العمل الامر الذي يستدعي وهذا الذي نريد مدخل لسؤالنا يستدعي قله القراءه مع قوه الضبط اكتب قليلا ان اردت تحفظه اظن حروفه ان اردت تحفظه ف العلم الذي يكتب القليل ويجنن قراءته وضبطه هو الذي يخرج في المنافذ باذن الله عز وجل نريد كنز هائلا تجد الطالب يأتي ويقول والله هذه المسألة بحثناه والله هذه المسألة قرأناه والله عندنا دورة في العقيدة ودورة في الحديثة ودورة في الشخص ودورة في النحو ودورة في يعني ما يستطيع بهذا الشتاك الذي يضبط والسائل معه حق السائل معه حق وهذا في نصيحة لنا نحن نادمنا أن تكون هناك أكثر من درس لطلاب العلم للتنوع لكن إن طالب علم نفسه يضغط نفسه ويحشر نفسه في الدروس كلها قالوا لان العلماء ما لهم الا درس اسبوع خاصه اذا كان درس الزاد والدرس هذا فتره سطر سطرين قال احنا نريد حل نريد كل يوم بس وقلت تقاضي اننا درجات الكمالات فكم نريد في كل يوم اربع خمس دروس خمسه دروس لذلك هذا الكم ما ترى يكون ترى فعليا اجلس في هذه الدروس الاربعه وفي نهايه العطله او في نهايه الاجازه انظر ماذا حصل وجد في واحد وعطيه حقه من الضبط والإتقان وانظر ماذا وجد وستجد البور هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فكل طالب علم كل واحد منهم قد طلب العلم وأخذهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأئمة ومن فخوره تجد أئمة التابعين ما من واحد إلا وقد لذين شيخا منهم إذن عباس له طلاله ونبغوا وضبطوا علمه زيد بن ثابت له الطلاب أبو هريرة له الذي أخذوا عنه يبد الله بن عمر له طلاب معروف وأثانيدهم وطرقهم معروفة معفوظة كسرت الهتاك هذا والتنوع صعب جدا وعواقبه هو على طال العلم فأنا الذي أصي به تحجين الدروس والانحصار في الدرس الذي تضبطه وتجد أنك تغطيه حقه وبإذن لاعج جاء قليلا ينفارك خير من كثير الله تطيرك هذا الذي يؤصي لي أما بهذه الطريقة أن كنت طالب العلم لأربعة أو خمسة أو ست دروس حتى في الأسبوع الواحد إذا كان أربعة دروس أو خمسة دروس ما أعلم بكيف يضبطه لكن أضبط علما وأفقنا وأرقيه حقا فيما بعد ذلك يشوى أنتقل إلى غيره ويبارك الله عز وجل فيه هذا فيما أراه هو الذي أدرك عليه أهل العلم رحمه الله والذي يريد أن يجرب التنور فليفع ذلك فلعلم ان تكن عنده ملكه او قوه على ذلك الله صلى <تصفيق> <أتابقه> الله عليه <تصفيق> وسلم غير مشري ففكروا الحمام في غشاش قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابه لانها تعب النام. وقتل الصيد في الحرم موجب للضمان وهو قضاء الصحابه رضوان الله عليهم من قتل حمامة ولو كان حلالاً فإن عليه أن يذبح الشاطن بمكة على صفتي الشاطن معتبرة وهو السلم من المعز والجبع من الظالم وأن تكون سالمة بزيوبها وتذبح تكون صدقة للفقراء الحرم أو يكون عدلها طعام مشاكم الله تعالى آمن أسابق الله فبيلة الشيخ هل ينسى الكلب ينقذ الوضوء أسابق الله لنسى الكلب لا ينقذ الوضوء ولكن إذا لمسه ففي تفصيل إن كان هو الطريق او الكلب فقد انتقلت النجاسة وهذا مبني على نجاس ان الكلب إذا كان الكلب جامدا واللامس رطبا وأما إذا كان المنسه وكل منه جامد فإنه لا شيء فيه والله تعالى أعلم أسابقكم الله فضيلة الشيخ من رأت قبل ولادتها بخمسة أيام فرأت بعض السوائل تخرج منها وذهدت إلى المستشفى وبعد خمسة أيام ولدت فتركت الصلاة في الخمسة الأيام التي قبل الولادة فالتقد الصلاة الفائدة أشاركم الله هذه المفصلة فيها الخلاف بين العلماء رحمه الله بعض العلماء يرى أن صدق الدم للولادة متصلا بالولادة في حدود الثلاثة الأيام نفاس قال لأنه يسق وعاد القول له قوة وأما إذا كان خمسة أيام فلا لكن محفوظ الثلاثة العيام هي التي في وقع فيها النزاع أما إذا كانت خمسة عيام فعليها أن تقضي هذه العيام والله تعالى أعلم <تصفيق> أصابق لله فضيلة الشيخ سائلة تقول لي والد عاجز لا يستطيع أن يكون على شأنه من جهة إزالة الحجر ورفضت أم القيام على شأن والدي وكذا إخوتي هل يجوز لي أن أقوم بتغفيره وقد يودي ذلك إلى وتشفي عن عرفه والنظر إليها أثاثهم أولا لا ينبغي للأم أن تمتنع لأنه لا أقدر على على العورة من الزوجة مع زوجها وتغتفر معها دون غيرها والله إنه لأمر مقرح القلوب أن يكون العشير مع عشير حتى إذا ضعف بدمه وخارف قواه وحاب رأسه ورق عظمه نسى العهود التي بينه وبينه ألا هذه الأمة أن الله عز وجل وأن تذكرها الله وأن تذكرها حق الوالد إذا كان عندها قدرة على القيام بحق فأوصيها بتقوى الله عز وجل وأن تحسن إلى ذعلها وأنه جنسها ونارها ثانيا إذا عجزت الزوجة يجب على الذكر من الأبناء أن يتولى تنظيف والده لأن لا يجب الأنثى أن تغصب الرجل لأن تكون زوجه هذا أصل ولذلك المجد إذا مات ولو كان عنده أخواته ولم يشهده لم يشي يمن تعظونا لأمر العورة فكون البنت تنمس عورة لا ما تنمس عورة بيها ولا تنمس عورة والدة وإنما يلمس الذكر الذكر الجنس للجنس والأنثى للأنثى فهذا هو الأصل المقرر عند أئمة الإسلام عليه العمل والخسوة فأوصي هؤلاء الإخوان أن يتقوا الله عز وجل وأن يتذكر حق والدهم وأن يرحم وضعفه وحاجفه وأن يتذكر وفينا كانوا صغارا حملهم بيديه وأحسن إليهم وتولاهم وقام برعايتهم فما جزاء الإحسان إلا الإحسان عليهم أن الله عز وجل حتى ولو بالتناوب بالتناوب بعضهم بعضا كل شخص منهم يكون يوم يرعى في والده. وأي شيء أعظم من ضر الوالدين من الناس من ضر والده فتمنى أن يقضي حاجة والده بيده حتى ينال شرف الظلة للوالد واخذ لهما جماح الظل من الرحمة وقل رب رحمه الله فما ربياني صغيرة وفذلك قصص الناس وشارف بها الرقبان تبتيج بها النفوس وتنشرح بها الصدور من كمال ضر الأولاد لوالدهم من ايه ان ابناء الذكور من يستقل الله جل من يقوم برعايه هذا الوالد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ان الله وخلفنا